ديغول نواعن ديمروه يا خوي على دغول نواعن ديمروه آه قوله دغول ضيعت الخور انا ما خور عزيان جوهة. شوف العدو بي ايه السوا. سطع لم توني سلاوة. سطع لتقول عن مسافرة ومع وادعا وش يا لا يا خواتي ولا الجبر ما شيعوني يا ليتهم ويا بالبار يتركوني.